دار الحديث في ا ل خ ط ب ة ا ل م ا ض ي ة بمن الله وكرمه عن ب د ا ي ة س و ر ة القصص وبينا ان هذه ا ل س و ر ة ا ل ع ظ ي م ة تبين وتوضح الصراع بين الحق والباطل الصراع بين ا ل ق و ة ا ل غ ا ش م ة و ا ل س ل ط ة الظالمه في أ ع ت ى صورها التي تمثلت في فرعون وكان الحق يمثله هذا الطفل الذي ن ش أ وتربى في قصر فرعون وهو موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وكذلك أ ي ض ا الصراع بين العلم والمال وبين الحق الذي تمثل في قارون الذي قال إ ن م ا اوتيته على علم عند أ م اما الأول أ ا ل أ و ل ف أ غ ر ق ه الله في اليم و أ م ا الثاني ف أ خ ذ ه الله وخسف به وبداره ا ل أ ر ض و أ ن ا ل ط ا ئ ف ة ا ل م ؤ م ن ة إ ذ ا استقامت على أ م ر الله جل وعلا ولم تستطع أ ن تواجه الكفر و أ ن تجابهه ف إ ن الذي يدير ا ل م ع ر ك ة بنفسه هو الله جل وعلا قاسين م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 فرعون صاحب ا ل ق و ة و ا ل س ل ط ة ا ل غ ا ش م ة التي لا تعرف ر ح م ة ولا عدلا ولا خوفا من الله جل وعلا الذي قال لقومه أ ن ا ربكم ا ل أ ع ل ى الذي قال ما علمت لكم من إ ل ه غيري الذي قال أ ل ي س لي ملك مصر وهذه ا ل أ م ه ا ر تجري من تقضي الذي قال م ا أ ر ي ك م إ ل ا ما أ ر ى وما أ ه د ي ك م إ ل ا سبيل الرشاد فاستخف قومه ف أ ط ا ع و ه إ ن ه م كانوا قوما فاسقين فرعون ع ل ى في ا ل أ ر ض و أ ف س د فيها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 وسخر بني إ س ر ا ئ ي ل ل ل خ د م ة والعذاب والنكال لماذا ل أ ن ه م اختلفوا معه في ا ل ع ق ي د ة ل أ ن بني إ س ر ا ئ ي ل كانوا أ ح ف ا د يعقوب عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ورثوا ا ل إ س ل ا م عن أ ب ي ه م إ ب ر ا ه ي م وعن أ ب ي ه م يعقوب فاختلفوا معه في ا ل ع ق ي د ة ولم يرضوا ب إ ل ه غير الله فكان من ش أ ن ه معهم أ ن ه لم يرحمهم إ ن م ا ذبح أ ب ن ا ء ه م واستحيا نساءهم ذبح أ ب ن ا ء ه م خ ش ي ة أ ن يزول ملكه وهو الذي يدعي ا ل إ ل ه ي ة ذبح أ ب ن ا ء ه م خ ش ي ة أ ن يولد منهم من يزحزحه عن مكانته وهو الذي قال ما علمت لكم من إ ل ه غيري إ ذ ا كنت بهذه ا ل م ث ا ب ة فمن أ ي شيء تخاف أ ي خ ش ى ا ل إ ل ه أ ي خ ا ف الرب المزعوم إ ن كنت إ ل ه ا كما تقول فكيف تخشى من غلام صغير يولد إ ن كنت ربا لهم كما تدعي فلماذا تخشى من اطفال لكنه الخوف الذي ي م ل أ قلب كل من أ ع ر ض عن منهج الله الخوف و ا ل ر ا ب من كل من حارب الله جل وعلا ل أ ن ا ل ق و ة في ا ل أ ر ض والسماء والكون كله لله جل وعلا يهبها لمن يشاء وينزعها عمن يشاء أ م ا ا ل ق و ة ا ل ظ ا ه ر ة ا ل م ز ع و م ة التي يتحكم بها بعض البشر ف إ ن ه ا م س خ ر ة ب أ م ر الذي يقول للشيء ك م فيكون ف إ ذ ا أ ر ا د أ ن ينزع تلك ا ل ق و ة وأن يخلف, وان يخلف غيرها بعدها فهذه ا ل ق و ة لا تستطيع ان تواجه الله جل وعلا ولذلك قال ونريد من الذي يريد انه الله هل هناك راد لقضائه او م ع ق ب لحكمه كلا ان كل شيء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 الذي لا ينتظر خروج, خروج نهار أ و صباح من ورائه يولد موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تحديا من الذي يقول للشيء كن فيكون يولد موسى في هذا الظلام تحديا من الله جل وعلا تحديا و إ ع ل ا ن ا ل ق د ر ة الله وحده وان كل ق و ة و ق د ر ة على وجه الارض مهما علت واستفحل امرها لا يمكن ان تواجه ق د ر ة و ق و ة الملك سبحانه ولد موسى في ا ل س ن ة التي يذبح فيها الاولاد تحديا من الملك تحديا للعبيد ام موسى أ ص ا ب ه ا الخوف والرعب فهي لا تستطيع أ ن تخفي ولدها لا تستطيع أ ن تدافع عن ولدها لا تستطيع إ خ ف ا ء ه ل أ ن ه بث عيونه ليخبروه بمن ولد ليذبح فما استطاعت إ خ ف ا ء ه ما تستطيع حمايته ل أ ن ا ل ق و ة ا ل غ ا ش م ة التي لا تؤمن بالله جل وعلا ولا تخش ى من الله تذبح ا ل أ ط ف ا ل لا تستطيع أ ن تحجز صوته الذي ينم عليه إ ذ اذا بكى إ بكى هذا الرضيع فهل تستطيع أ ن تحجز صوته لا لا تستطيع أ ي ض ا أ ن تعلمه حيله ووسيله ل ل ن ج ا ة من فرعون وقفت ع ا ج ز ة أ م ا م س ل ط ة و ق و ة فرعون ولكن الذي يرا موسى, موسى هو الله جل جلاله و أ و ح ي ن ا إ ل ى أ م موسى أ ن أ ر ض ع ي ه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم سبحان الله سبحان الله ايلقى في اليم لنجاته ايلقى في النيل لانقاذه اينقذ من الخوف من فرعون ب أ ن يلقى في النيل لتاكله الاسماك أ و لتخطفه حيوانات وحوش البر و ي أ ت ي ذلك عن طريق هاتف رباني و أ و ح ي ن ا إ ل ى أ م موسى أ ن أ ر ض ع ي ه ف إ ذ ا خفت عليه ف أ ل ق ي ه في اليم ولا تخافي يا أ م موسى لا تخافي من فرعون ف إ ن الذي يرعى موسى هو الله الذي يكلا موسى بعنايته ورعايته ورحمته هو ملك الملوك سبحانه ولا تحزني لا تحزني من عمله ومن إ ل ق ا ئ ه في اليم ف إ ن الله جل وعلا قد تكفل برده إ ل ي ك و أ ن يجعله في ا ل م آ ل رسولا من عباد الله المرسلين إ ن ا رادوه إ ل ي ك و ج ع ل و ه من المرسلين فتلقي به في اليم ف إ ذ ا بالذي يلتقطه هم جند عدوه خاف من الموت وفي الموت وقع فالتقطه آ ل فرعون لا إ ل ه إ ل ا الله يحذر على موسى من فرعون ف إ ذ ا به يدخل عليه في عرينه يحذر على موسى من فرعون ف إ ذ ا به يقتحم قصره يخشى على موسى أ ن يراه فرعون ف إ ذ ا به يعرض أ م ا م ه والتقطه آ ل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين تحديا من الله جل وعلا ولهوان فرعون على ربه ولهوان ا ل ظ ل م ة على الله ما الذي أ ن ق ذ موسى من فرعون الحب ذاك الستار الرقيق الشفاف الذي علق بقلب آ س ي ة بنت مزاحم رضي الله عنها و أ ر ض ا ه ا ماذا قال وقالت امراه فرعون لا تقتلوه من الذي ي أ م ر اسيا و ت أ م ر من ت أ م ر فرعون وجنده لا تقتلوه أ ل ق ى الله محبته في قلبها قره ّ عين لي ولك قال لك أ ن ت لا تقتلوا عسى ان ينفعنا أ و نتخذه ولدا وهم لا يشعرون ما شعروا ب ح ق ي ق ة تدبير الله جل وعلا م ن ت ب ه و ا ان يتربى من به زوال ملك فرعون في قصر فرعون ظل يذبح ا ل أ ط ف ا ل سنوات ط و ي ل ة من أ ج ل أ ن لا يظهر هذا الفتى لا يظهر هذا الطفل ف إ ذ ا به ي ر ب في قصره وفي حجره تحديا من ملك الملوك علق قلبك بالله جل وعلا ثق في ربه ثق في ربك جل وعلا و أ ص ب ح فؤاد أ م موسى فارغا إ ن كادت لتبدي به أ ن تصغر ان تصير أ ي ن ذهب ولدي هل جننت ل أ ر م ي بولدي في النهر أ ج ن ن ت أ ن ا لو كان بين يدي ومات أ و قتل وغسلته وكفنته ودفنته كان أ ر ح م أ م ا أ ن أ ت س ب ب في هلاكه وضياعه ف أ ي ن ذ ه ب إ ن كادت لتبدي به لولا أ ربطنا على قلبها من الذي ر ب ط الله لتكون من المؤمنين من أ ه ل ا ل إ ي م ا ن واليقين من أ ه ل ا ل ث ق ة في الله رب العالمين وقالت ل أ خ ت ه قصي فبصرت به عن جنب و وهم لا يشعرون من بعيد وحرمنا عليه المراضع من قبل لما دخل واستوهبته امراه فرعون من فرعون حرم الله عليه ليس تحريما شرعيا انما بالمعنى اللغوي تحريما قدريا اي منع عنه ثدي اي امراه كل امراه تتقدم لارضاع موسى ربيب فرعون يرفض ب أ م ر الذي يقول للشيء كن فيكن يرفض أ ن يمسك ثدي ا م ر أ ة وحرمنا عليه أ ي منعناه منعا قدريا أ ن يمسك بثدي ا م ر أ ة كل هذا وموسى لا يدري ما يجري حوله الصراع وزوال ملك فرعون بسبب هذا الطفل الذي هو في ق م ة الضعف وفي ق م ة الفقر وفي ق م ة ا ل ح ا ج ة لا يملك سلاحا لا يملك رجالا لا يملك قرارا لا يملك عن نفسه دفاعا لا يملك أ س ل و ب ا ليهاجم به فرعون لا يملك شيئا من الدنيا إ ن من الذي يدير به ا ل م ع ر ك ة هو الله الله جل وعلا وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت اخته فقالت هل ادلكم على قوم يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرحوا فرحوا ان يوجد من سيرضع هذا الطفل الحبيب العزيز الكريم ل أ ن الذي تولته هي ا م ر أ ة فرعون وتضغط على فرعون ب أ ن يبحث له عن م ر ض ع ة ف ي أ م ر فرعون جنده وحاشيته ب أ ن يبحثوا لموسى عن مرضعه ولكن من الذي أ ع ل م ك أ ن ه م له ن ا ص ح قالت والله ما أ ر د ن ا إ ل ا ظئر الملك وقرب الملك ونسب الملك ف ا ط م أ ن ي ماذا يقول ربنا جل في علاه فرددناه من الذي رده الله فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون رضع موسى وترب موسى وشب موسى ولم ت أ ت ي ا ل آ ي ا ت لتوضحا ه ا ل ف ت ر ة ا ل ز م ن ي ة منذ إ ر ض ا ع ه إ ل ى أ ن بلغ أ ش د ه واستوى ل أ ن ه ا ف ت ر ة لا تمثل شيئا في ا ل ح ي ا ة ف ت ر ة الرضاع والصبى و ا ل ط ف و ل ة لا تمثل شيئا هل تربى في قصر فرعون يجوز هل تربى عند أ م ه وعلم أ ن ه ا أ م ه ا ل ح ق ي ق ي ة أ ك ي د او يجوز هل تربى بين أ م ه وبين أ م ه آ س ي ة بنت مزاحم يجوز وهذا هو الغالب ل أ ن أ م ه المرضعه ام ر ض ا و أ م و ل ا د ة في ا ل ح ق ي ق ة و أ م ه التي تبنته آ س ي ة بنت مزاحم لابد أ ن ترى ابنها من التبني ولابد أ ن يعيش عندها فغالب الظن أ ن موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولتصنع على عيني ترب بين القصر وبين بيت أ م ه و أ ب ي ه في بني إ س ر ا ئ ي ل لماذا لماذا أ و ل ا ً ل أ ن آ س ي ة لا تصبر عليه و ل على فراقه فلا بد أ ن تراه أ ن يعيش بجواره وفي المقابل لا بد أ ن تحسن ل أ م ه من الرضاح التي أ م ه الحقيقيه ولا بد أ ن أ م ه أ خ ب ر ت ه أ ن ي ا م ه و أ ن ك من نسل يعقوب عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف ر أ ى بعينيه ه ش ا ش ة وذلا و ض ع ف و ف ر ا غ قصر فرعون و أ ن ه ط ا غ ي ة هش يخشى من طفل صغير ي ن ش أ في بني إ س ر ا ئ ي ل ليرى الطغيان والجبروت الذي يرعب الناس والذي يرهب الناس والذي يخيف الناس والذي يطغى على الناس والذي يظلم الناس في صورته ا ل ح ق ي ق ي ة ا ل ه ز ي ل ة وليعرف ح ق ي ق ة أ ه ل القصر وليعرف أ ي ض ا ما يدور حول بني إ س ر ا ئ ي ل من الاستضعاف والذل والهوان وما أ ص ي ب به من الظلم فيصبح عاملا مشتركا بين ا ل ط ا ئ ف ت ي بين ن ا ل ط ا ا ئ ف ة ل م ؤ م ن ة ا ل م س ت ض ع ف ة ا ل م س ت ذ ل ة وبين ا ل ط ا ئ ف ة ا ل م ج ر م ة ا ل ظ ا ل م ة التي أ ذ ا ق ت الناس الظلم والوبال والنكال فيتمتع ب ا ل ح م ا ي ة أ ن ه ابن فرعون ويتمتع ب ح م ا ي ة بني إ س ر ا ئ ي ل من الظلم وليعصمه الله جل وعلا من أ ن يقع في براثن الشرك والظلم والفجور الذي كان في القصر وليعصمه الله جل وعلا من ا ل أ ع م ا ل ا ل ش ا ق ة والاستذلال والاستعباد و ا ل ا س ت ه ا ن ة و ا ل ا س ت غ ف ا ف الذي كان يعيش فيه بنو اسرائيل ولتصنع على عيني ليرى الطوائف التي تمثل المجتمع على صورتها ا ل ح ق ي ق ي ة وليس على صورتها ا ل م ز خ ر ف ة او على صورتها ا ل م ن ق و ش ة التي تخفي وراءها ا ل ح ق ي ق ة يدخل على فرعون يجالسه ويسمع منه يسمع شكواه ويرى خ و ف ه لانه ابنه ابنه بالتبني والغالب ان الوالد يسر لابنه ويتحدث مع ابنه ويشرك ابنه مع ا ل ح ا ش ي ة ومع الملا هذا الغالب ويذهب إ ل ى بني إ س ر ا ئ ي ل عند أ م ه و أ ب ي ه فيسمع الشكوى ويرى ا ل ظ ل م ويرى التعذيب ويرى الهوان الذي أ ص ا ب بني إ س ر ا ئ ي ل فتجيش نفسه ببغض الظلم و ا ل ظ ل م ة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 لم ت أ ت ي ا ل آ ي ا ت عن ا ل ف ت ر ة ا ل س ا ب ق ة لبلوغ أ ش د ه ولم تتكلم عن م ر ح ل ة ا ل ط ف و ل ة و ا ل ص د ى لكن الغالب في تربيته أ ن يعرف المجتمع كاملا ً و أ ن يتعرف على خبايا المجتمع وعلى خبايا الطوائف وحقيقتها لقربه من راس المجتمع وهو ف ي ا ل ع و د ولقربه من المظلومين المستضعفين ومنهم أ م ه و أ ب و ه و أ خ و ه و أ خ ت ه ولما بلغ أشده و ل م اشده بلغ أ واستوى بلغ أ ش د ه في ا ل ق و ة واستوى في ا ل ن ط ج العقلي والفهم و ا ل إ د ر ا ك اتيناه حكما وعلما من الذي أ أعطاه؟, اعطاه لان الله عز وجل قال ولتصنع َََُِْ على ََ عيني َِْ لابد ان موسى يعرف هشاشه القصر وان يعرف ما يقع على المستضعفين من الظلم والاستعباد ليبغض ح ي ا ة القصر و أ ه ل القصر و ل ي ت أ ل م للمستضعفين المستذلين أ م ا إ ذ ا عاش في القصر فقط فلن يعرف عن الظلم شيئا بل يتحول الظلم عنده إ ل ى ع ا د ة أ و إ ل ى ع ب ا د ة أ و يتصور أ ن الظلم عبد و أ ن الشر خير و ا ل ط ا ئ ف ة ا ل أ خ ر ى إ ن ظل يعيش في بني إ س ر ا ئ ي ل نظر إ ل ى فرعون نظرت فاستخف قومه ف أ ط ا ع و ه لكن أ ر ا د الله جل وعلا لموسى أ ن يعيش بين الطائفتين ليعرف أ س ر ا ر الطائفتين وما فيها مما تظهر ومما تبطن ليعرف بعد ذلك كيف يواجه فرعون ب أ م ر الذي يقول لشيء قل فيكون ولما بلغ أ ش د ه واستوى آ ت ي ن ا ه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين نلحظ شيئا عجيبا ان موسى ابن فرعون بالتبنج نحن نعتقد أ ن ه ما وقع في ظلم بني إ س ر ا ئ ي ل كما وقعت ح ا ش ي ة فرعون نعتقد أ ن ه ما تلوث بالفواحش والمنكرات والمحرمات التي تلوث بها أ ه ل القصر و ا ل م ل أ لماذا ل أ ن الله جل وعلا قال وكذلك نجزي المحسنين إ ذ ن كان موسى محسنا ً لكل من حوله والله جل وعلا يقول وهل جزاء ا ل إ ح س ا ن إ ل ا ا ل إ ح س ا ن إ ذ ا تربى على ا ل ع ف ة وعلى ا ل ك ر ا م ة وعلى الصدق وعلى العفاف وعلى ا ل ع ز ة وعلى ا ل أ ن ف ة وعلى ا ل ر ج و ل ة استفاد ذلك من أ م ر ي ن انه ابن فرعون بالتبني ابن أ ع ظ م ملك على وجه ا ل أ ر ض في ذلك الوقت و أ ن ه في ا ل ح ق ي ق ة من بني إ س ر ا ئ ي ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فعرف ا ل ح ق ي ق ة ا ل م ؤ ل م ة لكلا الطرفين وكذلك نجزي المحسنين والجزاء من جنس العمل والله عز وجل يعصم انبياءه من الوقوع في المحرمات فسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ما سجد للصنم ما ارتكب فاحشه ما وقع في محرم كما كان شباب قريش يفعلون قبل بعثته صلى الله عليه وسلم كذلك كل الانبياء يصنعون على عين الله سبحانه ودخل المدينه على حين غفله من اهلها على حين غفله اراد أ ن يدخل ا ل م د ي ن ة لعل أ ب ا ه بالتبني فرعون كان يمنعه من الاختلاط بالناس وان يدخل ا ل أ س و ا ق لعله كان يحضر لعله كان يعده لخلافته في ا ل م م ل ك ة بعده لعله لعله المهم أ ن ه دخل ا ل م د ي ن ة على حين غ ف ل ة من أ ه ل ه ا لعله كان في وقت ا ل ظ ه ي ر و أ غ ل ب الناس ينامون والسوق قد انتهى وانفض فابتلي بمحنه ج د ي د ة ولو تتبعنا منذ أ ن ولد أ ن حياته كلها فتن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 في المجتمع هذا من شيعته وهذا من عدوه أ ح د ه م ا من بني إ س ر ا ئ ي ل و ا ل آ خ ر يمثل القصر و ا ل ف ر ا ع ن إ س ر ا ئ ي ل ي وقبطي وكما قلت إ ن القبط كانوا سكان مصر ق ب ل موسى وعيسى وقبل بني إ س ر ا ئ ي ل فالقبط هم ا ل ف ر ا ع ن ة القبط هم ا ل ف ر ا ع ن ة هذه ح ق ي ق ة ت ا ر ي خ ي ة قبل أ ن يولد موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان ا ل ف ر ا ع ن ة يسمون بالقبط وبين عيسى وموسى مئات السنين فاستغاثه الذي من شيعته نلحظ من هذا أ ن موسى علم أ ن ه من بني إ س ر ا ئ ي ل و أ ن ه كان ي ع ا د القصر و أ ه ل القصر لماذا لما ر أ ى من الظلم على إ خ و ا ن ه و أ ه ل ه و أ ق ا ر ب ه من بني إ س ر ا ئ ي ل و ل أ ن ه كان محسنا ف ا الله إ ل ي ه كل حرام وعلى ر أ س ذلك الظلم وهل كان فرعون يعيش إ ل الا ب ا ظ ل وهل ك ن فرعون يعيش إلا بالتجبر في ا ل أ ر ض وهل كان وجود موسى يمنع فرعون من تذبيح ا ل أ ط ف ا ل واستحياء النساء فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه قيل إ ن العدو هذا كان من ح ا ش ي ة الملك وقيل كان طباخ ا ل ق ص فمن ش د ة غضب موسى ومن ش د ة حنقه وضيقه من الظلم و أ ه ل ه و ك ذ القبطي ا فوكزه موسى فقضى عليه وهذا يدل على قوته وعلى ق و ة ساعده كيف لا وهو من كل العزم ا ل م ع ص و م كيف لا وهو الذي سيتحمل م س ؤ و ل ي ة ا ل د ع و ة في القبط وفي بني إ س ر ا ئ ي ل فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انظر لتربيه موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ت ر ب ي ه انه تربى على ا ل إ ي م ا ن وعلى التقوى ما تجرا القبطي أ ن يضرب موسى قبل أ ن يضربه ل أ ن ه ابن فرعون بالتبنج وعلم موسى الدين وعلم الخير من الشر والحق من الباطل من حياته مع أ م ه و أ ب ي ه فهم يمثلون أ ه ل ا ل إ ي م ا ن من المستضعفين قال هذا من عمل الشيطان إ ن ه عدو مضل مبين الشيطان عدو وهذه ا ل ف ع ل ة إ ن م ا هي من الضلال إ ن م ا هي من ا ل ا ح ر ا ف أ ن أ ق ت ل نفسا بغير حق وما قصد موسى القتل إ ذ ا ليس ذنب القتل و ا ل خ ط أ ليس ذنب هو أ ر ا د أ ن يبعده لكن لعظمته وقوته بمجرد و ق ز ه وكزه, وكزه أ ي ضم أ ص ا ب ع يده وضربه لكمه فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انظر ل ت ر ب ي ة موسى إ ل ى ا ل ت ر ب ي ة ا ل إ ي م ا ن ي ة التي ترباها إ ن ه ع ذ و مضل مبين ثم قال قال رب إ ن ي ظلمت نفسي فاغفرت يا رب هذا من عمل الشيطان ولا ذنب لي فيه و أ ن ا ظلمت نفسي بذلك و ذ ن و ن ي اذ ذهب مغاضبا فظن أ ن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت سبحانك إ ن ي كنت من الظالمين قال رب إ ن ي ظلمت نفسي فاغفر لي يا رب ما قصدت القتل القتل حرام انظر لموسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قتل خطئا ومع ذلك يستغفر ربه وفرعون ذبح ا ل أ ط ف ا ل عمدا بلا ذنب وما استغفر ربه شتان بين المؤمن والكافر شتان بين التقي والفاجر شتان بين المؤمن والمشرك بين الموحد والكافر الملحد موسى أ خ ط ا في قتل, في قتل القبط فيستغفر ربه والقبطي كان يهين ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ل ع ا د ت ه م ا ه ا ن ة هؤلاء وما تجرا ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي و ن أ ن يشتبكوا مع القبط إ ل ا بوجود موسى ل أ ن ه م كانوا مستذلين قبل موسى فموسى ابن فرعون بالتبني منهم ورضع فيهم ف أ ص ب ح لهم ش أ ن بموسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال رب إ ن ي ظلمت نفسي في الصحيحين من حديث الصديق ا ل أ ك ب ر رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أ د ع و به في صلاتي قال قل لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت سبحانك إ ن ي كنت من الظالمين اللهم اغفر لي م غ ف ر ة من عندك وارحمني إ ن ك أ ن ت الغفور الرحيم اللهم إ ن ي ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي ف إ ن ه لا يغفر الذنوب ا ل ل ه م إ ن ي ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي م غ ف ر ة من عندك وارحمني انك أ ن ت الغفور الرحيم هذا الذي علمه سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم للصديق ا ل أ ك ب ر رضي الله عنه قال رب إ ن ي ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إ ن ه هو الغفور الرحيم قال رب بما أ ن ع م ت علي فلن أ ك و ن ظهيرا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 بعثت بالسيف بين يدي ا ل س ا ع ة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت ا ل ذ ل ة والصغار على من خالف أ م ر ي ومن تشبه بقوم ف ا م ن ه م ثم أ م ا بعد عباد الله قال رب إ ن ي ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إ ن ه هو الغفور الرحيم استشعر موسى قربه من الله جل وعلا شعر موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب م غ ف ر ة الله له يا رب أ ن ع م ت علي بمغفرتك لي هذا الذنب قال رب بما أ ن ع م ت علي ب م غ ف ر ة ذنب ب إ ي ت ا ء العلم و ا ل ح ك م ة ب إ ي ت ا ء ا ل ق و ة ب إ ي ت ا ء العلم بالواقع ا ل أ ل ي م الذي يعيشه كلا الطرفين فلن أ ك و ن ناصرا ومعينا وظهيرا للمجرمين أ ع ا ه د ك يا رب أ ن أ ن ص ر المظلومين أ ع ا ه د ك يا رب الا أ ت و ا ج د في صف المجرمين الظالمين قال رب بما أ ن ع م ت علي فلن أ ك و ن ظهيرا للمجرمين لن أ ك و ن ناصرا ً ومعينا ً لن أ ك و ن معهم ل أ ن المجرمين هؤلاء الذين أ ف س د و ا في ا ل أ ر ض فكيف يليق بي بعد أ ن آ ت ي ت ن ي واعطيتني و أ ن ع م ت علي بكل هذه النعم أ ن أ خ ا ل ف أ م ر ك و أ ن اكون ظهيرا للمجرمين والله جل وعلا قد حرم الظلم في كل الشرائع كما في صحيح مسلم من حديث أ ب ي ذر رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا أ ن ه قال يا عبادي إ ن ي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا حرم في كل الشرائع أ ل ا لعنه الله على الظالمين حرم في كل الشرائع وفي كل, وفي كل بعثه نبي وفي كل م ل ة نبي حرمه الله جل وعلا على نفسه وعلى الناس فلن أ ك و ن ظهيرا للمجرمين ف أ ص ب ح في ا ل م د ي ن ة خائفا يترقب يترقب خائف خائفا من ماذا من أ ن يعلم فرعون بقتله لرجل من ح ا ش ي ة والخوف خوفان خوف فطري ان يخشى ا ل إ ن س ا ن من عجل أ ن يخشى ا ل إ ن س ا ن من أ ف ع ى ح ي ة أ ن يخشى من فقد مال أ و ولد مع تعليق القلب بالله سبحانه وخوف م ل أ القلب من ا ل م خ ل و ق فهذا الذي هو حرام بل شرك كما قال الله جل وعلا أ ت خ ش و ن ه م فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين الخوف خوفان خوف ف ت ر انسان يخشى أ ن يذبحه عدوه وهو يعلم أ ن ما قدره الله فسيكون وخوف م ل أ قلبه من البشر بحيث ي ع ص الله جل وعلا من أ ج ل البشر فهذا هو الخوف المحرم ف أ ص ب ح موسى في ا ل م د ي ن ة ا ل م د ي ن ة مكان ا ل أ م ن و ا ل أ م ا ن ل ك ث ر ة الناس فيه لكن تتحول لخوف على موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هذا من ا ل ف ت ن ة ف أ ص ب ح في ا ل م د ي ن ة خائفا يترقب ما الذي حدث هل علم فرعون و ح ا ش ي ت هل انتشر الخبر هل هل هل هل أ س ئ ل ة تتوارد على ذهن ا ل إ ن س ا ن وعقله ف إ ذ ا الذي استنصره ب ا ل أ م س يستصرخه م ر ة ث ا ن ي ة قال له موسى إ ن ك لغوي مبين أ ن ت إ ن س ا ن صاحب فتنه إ ن س ا ن شر إ ن س ا ن لا تعرف قدرك ولا تعرف ا ل ن ع م ة التي أ ن ت فيه ا كنتم مستعبدين من قبل وتستذلون وتذبحون وتهانون ما ترفعون رؤوسكم ف إ ذ ا بك تتسبب لي بعد أ ن أ ع ز ك م الله بي في المشاكل والفتن أ ن ا ما انتهيت من ب ل ي ة و م ص ي ب ة ا ل أ م س ف إ ذ ا بك اليوم تدخلني في م ص ي ب ة أ خ ر ى قال له موسى إ ن ك لغوي مبين فلما أ ن أ ر ا د أ ن يبطش بالذي هو عدو لهما خاف ا ل إ س ر ا ئ ي ل لجبنه وذله قال يا موسى أ ت ر ي د أ ن تقتلني كما قتلت نفسا ب ا ل أ م س أ خ ر ج السر الذي لا يعلم فانتهز القبطي ا ل ف ر ص ة وفر ليخبر فرعون و ا ل ح ا ش ي ة وبعض المفسرين يقولون إ ن القبطي هو الذي قال هذا لكن سياق ا ل آ ي ا ت يدل على أ ن ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي خشي من غ ض ب ة موسى ل أ ن ه قال له إ ن ك غوي مبين فلما أ ن أ ر ا د أ ن يبطش بالذي هو عدو لهما ظن ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي لذله وجبنه أ ن ه سيقتله وليس القبطي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 وفرعون قال الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك في السنين وفعلت فعلتك التي فعلتها وانت من الكافرين فرعون لما رجع موسى يعاتبه ويعيره بانك اخطات في قتل واحد مني قال وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل أ ن ا قتلت خطا وتاب الله علي و أ ن ت عبدت بني إ س ر ا ئ ي ل لك وذبحت أ ب ن ا ء ه م واستحييت نساءهم كل الظلم هذا ما فعلت شيئا و أ ن ا خ ط أ و ا ح د ف ع ا ت ب ن ي عليه وتلومني فيه ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي قال أ ت ر ي د أ ن تكون جبارا في ا ل أ ر ض يعني موسى لما قتل خطا سواء كان ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي أ و القبطي الذي قال بقتل خطا و أ خ ط أ يكون جبارا في ا ل أ ر ض وفرعون و إ ف س ا د ه في ا ل أ ر ض وتذبيحه ل ل أ ط ف ا ل واستعباده للبشر و أ ن ه يقول أ ن ا ربكم ا ل أ ع ل ى ما علمت لكم من إ ل ه غيري أ ل ي س لي ملك مصر وهذه ا ل أ ن ه ا ر ت ب ه ي من ت ح ت ه واستخفافه بقومه كل ذلك عدل و إ ح س ا ن إ ذ ا انتشر الظلم وعم وطم انقلبت موازين البشر التدين ا ل آ ن ت ط ر و إ ر ه ا ب الخمر ا ل آ ن سموه ا بالمياه ا ل ر و ح ي ة الزنا سموه بالحب الربا قالوا ف ا ئ د ة الكفر قالوا ح ر ي ة ت س م ي ة ا ل أ ش ي ا ء بغير أ س م ا ئ ه ا هل كان موسى يريد أ ن يكون جبارا في ا ل أ ر ض ما تجبر موسى إ ن م ا أ ر ا د موسى أ ن يدفع عن المظلومين و أ ن يوقف حتى الظلم لكن ل أ د ف ع عن المظلومين أ س م ى جبارا ً وفرعون وما فعله من ذبح اطفال من ذبح ا ل أ ط ف ا ل الرضع الذين لم يرتكبوا س ي ئ ة ولا حراما ً ولم يعرفوا حلالاً ولا حراماً ولا ولم يعرفوا شيئا ً في الكون هل كان عدلا ً و إ ح س ا ن ا ً وخيرا ً وتجملا ً و إ ك ر ا م ا ً للبشر انظر لميزان البشر إ ذ اذا استمرأ الظلم وانظر لميزان البشر إ انتشر الظلم كيف تسمى ا ل أ ش ي ا ء بغير أ س م ا ئ ه ا موسى ما كان جبارا وما قصد أ ن يكون جبارا في يوم من ا ل أ ي ا م يا موسى أ ت ر ي د أ ت ر ي د ما أ ر ا د والله ما أ ر ا د أ ن يكون جبارا أ ت ر ي د أ ن تكون جبارا في ا ل أ ر ض وما تريد أ ن تكون من المصلحين هل موسى قصد ذلك لا كيف يسكت عن فرعون وعن كل جرائمه ثم يقال على موسى أ ت ر ي د أ ن تكون جبارا في ا ل أ ر ض إ ن ه ا ن ت ك ا س ة الموازين ا ل ب ش ر ي ة إ ذ ا انحرفت عن منهج الله ا ن ت ك ا س ة الموازين ا ل ب ش ر ي ة ما تجرا القبطي ولا ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي أ ن يقول على فرعون إ ن ه جبار مع كل ما فعل أ م ا موسى في خ ط أ لم يقصده إ ن م ا أ ر ا د م ع ا ت ب ة و م ع ا ق ب ة من يظلم ليدفع الظلم عن المظلوم أ ص ب ح جبارا في ا ل أ ر ض وهكذا في زمن الظلم وفي ز أ ز م ن ة الانحراف عن منهج الله تسمى الاشياء بغير أ س م ا ئ ه ا وجاء رجل من أ ق ص ى ا ل م د ي ن ة يسعى في وقت المحنه وفي وقت ا ل ن ق م ة وفي وقت ا ل م ص ي ب ة ستجد بصيصا من النور يبعثه الله جل وعلا لتتحول ا ل ن ق م ة إ ل ى ن ع م ة و ا ل م ح ن ة إ ل ى م ن ح ة ب أ م ر الذي يقول للشيء كن ف ي ق و ن من أ ق ص ى المدينه اتى يجري يا, يا موسى إ ن الملا ي أ ت م ر و ن به ه ذ ه ح ا د ث ة لا يجوز أ ن يوقف عندها إ ذ كيف يتجرا موسى على قتل رجل من ا ل ح ا ش ي ة وقتل خ ط أ لا يجب أ ن يرجعوا الى ا ل ع ب و د ي ة م ر ة ث ا ن ي ة ولو كان موسى يمثل موسى ابن فرعون إ ل ا أ ن أ ص ل ه إ س ر ا ئ ي ل ي أ ص ل ه من العبيد ومن المستضعفين و أ ع ظ م من ذلك أ ن ه من أ ه ل ا ل إ ي م ا ن الذين يخالفون في عقيدتهم عقيده فرعون, فرعون. إ ن هذا نذير شؤم اجتمعت ا ل ح ا ش ي ة على فرعون انتبه إ ن هذا نذير شؤم اذ كيف يتجرا على قتل رجل من حاشيته ولماذا لم ت ن ص ح فرعون في ترك ا ل أ ط ف ا ل ا ل ر ض ع الذين لم يرتكبوا منكرا ولا ف ا ح ش ة ولا حراما واحدا لماذا فاستخفت قومه ف أ ط ع و ن إ ن الملا ياتمرون بك سيقتلونك اليوم اجتمعوا واتفقوا على هذا الظالم المجرم الذي قتل ق ط ع ا أ م ا العادل الشفوق الرحيم المبارك الذي هو خ ي ر ة أ ه ل ا ل أ ر ض فرعون لا لما ذبح ا ل أ ط ف ا ل كان ر ح م ة لما ترك النساء واستعبد الشيبان كان شفقه ا ل أ ط ف ا ل لا يجوز أ ن يعيشوا ل أ ن ه م سيفسدون على فرعون حياته والشيبان يجب أ ن يستغلوا ل أ ن ه م لا يجوز أ ن يرفعوا رؤوسهم هذا م ب د أ ا ل ف ر ا ع ن ة أ م ا موسى و ك س وما قصد القتل وقتل خطا كيف يقتل خطا إ ن هذه ح ا د ث ة ستفسد المجتمع وتدمر ا ل ح ي ا ة ف م ا ا ل أ م ر يجب أ ن يقتل هذا المفسد أ م و س المفسد أ م فرعون أ م و س الظالم أ م فرعون لكن هذا ا ل م ب د أ الفرعون ي إ ن ا ل م ل أ ي أ ت م ر و ن بك ليقتلوك بدون محاكم أ و ب م ح ا ك م ة صوري ة ستقتل ستقتل فاخرج أ خ ر ج من هذه ا ل د و ل ة ومن هذه البلد إ ن ي لك من النصر ا فخرج منها خ افا ئ يترقب قال ر ب نجني من القوم الظالمين انظر انظر انظر انظر انظر انظر انظر انظر انظر انظر انظر انظر ا ن ر ا ن ر ا فخرج منها خائفا يترقب خائف منهم من أ ن يقتلوه خائف من أ ن لا تتم دعوته يترقب ماذا سيكون ويدعو ربه ويعلق قلبه بربه ويخرج مسرعا بلا زاد وبلا طعام وبلا شراب ولكن الذي سيطعمه ويسقيه ويكلاه ويرعاه كما رعاه وهو ط ف منذ أ ن أ ل ق ي في اليم إ ن ه الله قال رب نجني من القوم الظالم ظ ن د ع ا ء ثم يتجه إ ل ى ج ه ة م د ي ن خارجا و م د ي ن كانوا في شمال ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة وفي أ س ف ل بلاد الشام ويتجه إ ل ى م د ي ن ة ل ت ب د أ ق ص ة أ خ ر ى من الصراع و ق ص ة أ خ ر ى من الوحي و ق ص ة أ خ ر ى من أ ن أ ع ظ م أ ه ل ا ل أ ر ض في زمانه يشتغل راعي غنم عند الرجل الصالح لما ا ذ لينجو بنفسه وليرجع بزوجه ليبتدا الصراع المرير بين الحق المتمثل في موسى عليه الصلاه والسلام وبين الباطل الجاثم على صدور الناس المتمثل في فرعون والذي طال عمره إ ل ى هذا الحد و أ ن يواجهه موسى ف ص و ر ة القصص إ ن هذا لهو القصص قصص الحق فالطاعظ واعتبر وفقه عن ربك وتدبر كلام الملك أ ف ل ا يتدبرون ا ل ق ر آ ن أ م على قلوب أ خ ف ا ل ه ا أ ف ل ا يتدبرون ا ل ق ر آ ن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أسأل اللهم ب أ س اجعل ء الفسنة وصفات العلا أن ينفعني وإياكم بما قلنا سمعنا اللهم أن ينفعني وبمن لهذه ا ل أ م ة أ م ر ا رشدا يعز فيه أ ه ل طاعتك واجعلنا منهم ويذل فيه أ ه ل معصيتك ولا تجعلنا منهم ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم ا ن ص ر ا ل إ س ل ا م و ع ز المسلمين اللهم أ ع ل بفضلك رايه التوحيد والدين اللهم عليك ب أ ع د ا ء دينك في مشارق ا ل أ ر ض ومغربها اللهم إ ن ا ن ض ر ا بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم رد كيدهم إ ل ى نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم واجعل ا ل د ا ئ ر ة تدور عليهم اللهم إ ن ا نستنصر بك عليهم يا رب العالمين اللهم إ ن ا نستنصر بك عليهم يا رب العالمين اللهم إ ن ا نستنصر بك عليهم يا رب العالمين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ا ل أ ح ي ا ء منهم و ا ل أ م و ا ت بمنك وكرمك ورحمتك يا قريب يا سميع يا مجيب الدعوات اللهم إ ن ا نعوذ بك من علم لا ينفع م ن قلب لا يخشع م ن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن د ع و ة لا يستجاب لها صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم و ا ق ن ا ل ص ل ا ة